أَوَمَن يُجْرِمْ وَجِلِي وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَقَادِمٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُؤْتَى إِلَّا عِلْمُهَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَأْتِيرِينَ وَبَدَا له